لا شريك له وبذلك امتد وانا اول المسلمين صلى الله عليه وعلى الهه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تواصوا بالله في حياته وفي غيابه بها حديث الحسين بامي على استطابتي وفضائحه حبيا فيه حديثا ثم رأوه جسده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الحديث الخامس عن ابن قتادة الحائث الرابع صلوا عليه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم إذا من بيته وهو يقول ولا يَنَمَسَّهُ من الخلاء بِيَمِنِهِ ولا يَنَنَفُشُ مِنْ إِلَىٰ وَجْتَفَقٌ عَلَيْهِمْ هذا الحديث نبي قتالة عبداليم حارث ورد الله تعالى عنه أن النجاة والسلام الله عليه وسلم ينهى ثلاث حديث عن أموري الثلاثة منها أقوان لتعلقان من الباب مباب الاستقابة وقضان حادث ومنها أقوان ثالث هو التنفس في الكناة هذا إنما ذكره الله لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام منها عن نبي الأمور الثلاثة مع النبي فهو أول حديث كما سمعته ولذلك يورد الحديث في كتاب الضهارة من أجل الشمريتين الأولين ويورد الحديث في كتاب أو في باب الأطعام الشراء وأدابهما من أجل النسية الأخيرة فالأمر الأول هو منه الأول نؤية أرضة أن يمسك الكرر في يمينه وهو يقول وهذا النهي الأصل فيه من رسوليين التحريف وقد يتوقع الكراحة إذا ورد دليل ينقل من التحريف الكراحة وإلا أنه يوخذ على التحريف فهذا الحديث يمنع من هذا الصرف وقرأ أيده في حال الأول، فهل معنى هذا أنه يجوز في غير هذه الحالة؟ أم أن المقصود ما دام حتى في حال الأول قد يحتاج إليها منع في غيرها أو لا؟ ومعقولاً ليها العلماء. لكن الطاهر أننه هنا لأن يد اليمن تكون للأبر الشريف. وذا يكون او لا تكون الا للنجاسات او اذا كانت نجاسه والتغليف فالذي يمسك بيمينه او يرخص يصيب شيء من النجاسه وثانيا يكون استخدامها في غير الامور الشريفه ولهذا نهي عنها واذا كان في غير حاله البول فالحديث لا يشمله مطلقا لكن قد يقال يفهم منه أنه أيضاً في غير هذه الحالة إنه لا يستخدم اليمين لشرفها وإنما يستخدم اليد الشمال الثانية ولا لا يتمسح من الخلاق يمين لا يستخدم اليمين في الاستدمار والاستجار والاستدمار يكون بعود أو خشفة أو حجر أو, أو من الدين أو من ذلك والاستجاة يقوم بالمهج وهو لا يستخدم اليمين إلا في الاستجمار ولا في الاستجمار وإنما يستخدم الشمال وفي حال الاستجمار يأخذ الأدوات بشماله وينظف بها وفي حال الاستجاة يصب المهج منه وينظف بشماله أذاني الله متعلقاً بأداب خضائي الحاجة أحمقه ولا يتنفس في الإناء فهذا المقصود به أدب من أداب الشراب الطعاق وليس هذا موضوع يعني إذا شربت الماء فلا تتنفس داخل الإناء وإنما تأخذ إلى الشراب ثم تبين إلى الإناء فلتنفس ثم تعيد الإناء فتشرب حتى ترتبي وقد ورد صريحا من فعل النبي عليه الصلاة أن هو كان يشرب في ثلاثة أنفاس ورواه بعضه كان يتنفس بالشداد ثلاثة يعني يشرب ويتنفس يزيد في الأنف في يتنفس ثم يزيد ثم يجي فيشرب ثم يزيد فيتنفس ويشرب ثلاثة مرات فالمقصود النهي عن التنفس داخل وهذا ليش شرعي والطب يوافقه، يوافطه لأن النهر سيحمل معه غازات دقيق حياناً لا يرى والهواء الذي يخرج من الأنف قد تكون فيه أحيات جيئة التي تسمونها وهذا قد تنفل في الشراء وقد تنتقل للآخرين إلى غير ذلك العضرار ولذلك ورد في حديث من أحدث عائشة اللهم صل على نهى ونها النبي عليه الصلاة والسلام من الشغل في فمه الكربة أو البناء الذي عند ذلك ينتينه لأن هذا يسبب نجانته والتنفسات. بالتأكيد هذا مدب على الصلاة وسواء قدمت الأداب هذا لا ليس هذا المقصود هنا أن هذا هذا الشرعي أيضا هو معروف أو جد آخر عند الله نعم حديث ثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبانه كبير أما أحدهما فكان لا يستجر من البول وأما الآخر فكان يمشي بنميل فأخذ ييدا رطبة فشقتها نصيف فغارس في كل قبر واحدة. وقالوا يا رسول الله لما بعد هذا؟ قال لعله يخومه عنهما ما لم يجزا انتنه من هذا الحديث الحديث من عباس إلى الضرب الأهمام أن النبي عليه الصلاة والسلام مرضى من قبرين فقال إنهما يعددان يعني إن صاحب الررين هذين يعددان الآن وهذا من علم الغير؟ الذي يوحيه الله تعالى للأنبياء والمرسلين وغيرهم لا يعلمنا ولهذا لا يؤمن من أحد قاعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن صاحب هذا القبر وعتبر هذا الناح إن هذا غير محيوب ولكن الله يؤمن لأنبيائهم لأخبار مهضة ومراضة ومسيئة فقال إنه ما يعتبر ثم بيّن سبب العذاب وَقَالَمَّا أَحَلُهُمَا فَكَعَدَ يَمْشِي بَيْنَاَسِ بِالنَّاسِ بِالنَّمِيمَةٍ وهذا جير مراد للوالث هنا لأن الوالث يتكلم عن أذى القضاء الحال لكن الحديث وردت فيه هذه الجملة فهو لا يقع واحد والجملة واضحة على أن النبيمة من أسباب أذى القضر وفي العقيدة والتوحيد يذكرون هذه المسألة يقولون كل مسلم مات وقبلت فهو عبّة للعذى والنميمة تالت هو يُعذّب ابن أعّم لكن وردت فرموه معينة دلة السنة على أصحى ما يُعذّب وهي كثيرة منها هذا النميمة ومن مات على النميمة فإنه يُعذّب في قدر فالنميمة سببت من أسباب عذاب القدر والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والقصود الكلام الواقع الذي حصل فعلا أن أنت مثلا تقول في ساعة غضب فلان هذا أحمق بليه فينقل أحد فيقول الذي تكلمت فيه فلان قال أنت أحمق بليه فهذا يطلع صدره ويستدمينهما وربما التخياء، وربما صار بينهما إشكالات وركب ما صار بينهما ما صار اختتال وأنت السبب والآن جاء وعيد آخر في النميمة أيضا في الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الجنة قتات والقتات والنمام فالنميمة كبيرة لكبايدة لهم وإنما قال العلماء نقلوا الكلام بين الناس على وجه الفساد ليخرج نقل الكلام على وجه الصلاح هذا ليس النميمة إذا قلت لي شخص أنا سمعتم فلان يذكرت بخير واثنا عليك فهذا الكلام يعني يؤلم بين الشخص هذا الذي نقل لهو له الذي نقل منه هذا ليس إفساد، هذا ليس النميمة ولكن أي كلام يوقع السلوء يسرّب الفتر والشهناء فنقلقون النميمة هو أحالة كبيرة من كبائر الظلوم ومن أكبر أنواع الدميمة النقل بين النعاس والدمام وقد وجد من الناس من جعل همه في الدنيا هو هذا فلم يعتني بما يسلعه بقدر ما اعتنى بأن ينقل الشيخ فلاب هذا بالشيخ فلاب وينو إلى الشيخ فلان قال لك الشيخ فلان كذا والشيخ فلان يبغي أن يسد هذا الباب وأنا أعلم الحال قاعدتي إذا نقل الشاب الفتا الذي أرى أن الشاب إذا نقل الشيخ كلاماً عن آخر فليقل له أنا عرضي أضحته للشيخ وحرمت عليه كذا وأني لا أود أن أرى ولقال له هذا لنسبت الباب أما الشيخ يصدقه ويبني على هذا، ويقول هو كلام، فهيرد هذا جلّام فيفسد بين الناس وقد قال القائل يا علم الدين يا مل البلد ما يفسد الدين إذا الميل ما يفسده عفواً ما يصلح الدين إذا الملح فسد ما يصلح الدين إذا الملح فسد الملح إحداب إذا بنزله إذا مسد بعد كده مشكلة الشاهد الوالد أول هذه طبعاً ذكر الجمر دي لأن الحديث لكن المقصود عند الجمر جاي قال وأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول فكان لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر وفي رواية لا يستبرق وفي رواية من بوله بدال البول علناً كلمة بوله والبول دي ألا عند الله في أعراف الحديث. حيضر عليكم أن الشافعية استدل بها على مسألة لو كانت البول، هتنفع دليل، لو كانت بولي، ما هتنفع فالشاهد هذا الجزء من الحديث، هو موضع الشاهد في الباب وهو يدل على أن عدم الاستبراء من البول كبيرة من كباير الذنوب يسفي بعد آخر الأرض ذكر الاستثار الذي يورد في بعض الغوايات هذا مفسر بالتنزق والاستغراق علاية الستثار وبالآية بينه وبين القول فيصيبه رشاكه أما سكر الحولة هذا هو معروف لهذه الأخرى سواء كان في قوله وفي قلقه فالإنسان يحرم مهره أن يتكشف أمام الناس سواء كان في فضاء الحاجة أو لنتبجره هذا هو الآخر لكن هنا أن الإنسان لا يعتني بهذه المساعدة فيقول على المواضع الصلبة وإن أن الهواء يرشه وقبل أن يقطع عن يقوم، يقول والبول يرشت الثياب، والبنن وهو لا ينتبه له هذا كبير الكبائد الفنانين ومسبب للعذاب ولهذا مالك المسلم كما مرنا من هنا يرتاد لموضعه يرتاد لقضايا حاجته النوضع الذي ليس بالصلب إذا كان في الفضاء وإذا ما وجده إلى الصلب يحفر حتى يصير التراب ليه فلا يبتد إليه الدول ولا يقول عكس الرياح فنحف إليه الرزال وهذا فإن يحتاط يحتاط نفسه ثم إذا جلس يقضي حاجة ذا ينتظر حتى ينقطع البول ويتنظف ويقوم وهنا أجدان مسألة بعض الفقهاء ذكر كلاما هذا من الخير لكن سبب به إشجارات الناس يقول إن الله جزاه ينتو ويقوم ويجلس ويتناحنا لكي يضن إنه السبيل أفضل من غيره هذا كلام بسيط ولكن كلام سبب وشأو الناس. والناس يبدأوا بآلة ثم ينتهي إلى وسائل سدانه عندها وإنما الإنسان يبقى على طبيعاته فإذا رأى أن القرور من الوضع نفسه وقع إذن هذا مدع الشهد من الحديث وهو أن وجوب التحفظ لنصابة نجاسة البول على الوجوه التي ذكرناها في بعض النوايات النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير بلا انه له كبير لا يعذبان في امر يشق الاحتراز منه لاجلهم انما في كبير جحولي ولا حسبونه مهينا وهو في الله عظيم او ظنوا أنه ليس كبير وهو في الواقع الله كبير ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة قطة فشطع نصفين وجعل على كل قبل منها نصفا وقال يخفف عنهما ما لم يبسا وهنا هل هذا أمر خاص ولا هذا أمر عام وإذا كان عام هل هو متعلق بالجريد أم بكل رب أخضر؟ والصحيح أن هذا أمر خاص وقد جاءت الروايات في غير صحيحة تفسره وقال الله صلى الله عليه أن الله تعالى لي أن أشفع لهما مدة, مدة رقومة الجريد أي ربنا جل وعلا شفع الله صلى الله عليه وسلم وقال للشفاعة في مدة جعلها هي جفاة من يريد كأنه وضع على كل واحد وأن أخفف عنه الأداب أو أوقف الأداب حتى تجف هذه الشفاعة ويخص بالنجاة الصلاة والسلام وليس بذلك دليل على أنه تضع الجريلة على القبر ولا أن الخمرة تفيد صاحب القبر ولا يجز لنا أن نجع الجريدة على قضر لأن الذي وضع الجريدة علم أن صاحب القرر عذر وآذن الله له في شفاعة الأصلة لها لخبرة الجريدة لكن بوقت الجريدة فأما الآن فلا نضع الجريدة على قضر ولا ندر لها ولا نزرح عليه خبرة ولا أتر لذلك على قبور الموتى وإنما ندعو لهم كما جاء في السنة النور طيب قضية لا يستنزه من البول أو لا يستنزه من بوله أجمع العلم على نجاسة بول آدمي الكبير وأجمع على نجاسة بول آدمي المنثى الصغير واختلفوا في نجاسة الآدمي الذكر الصغير فقد جاء السنة بالتفريق بين بول الهنذة الصغيرة والهنذة الصغيرة وهو الذكر الصغير فقال عليه الصلاة والسلام يُوصد من فول الجاهية ويُرشد من فول الهولى هذا نسأل ستحت لكن شاهدنا هنا أن بول الآذني الكبير نجس من طيب بول غيره وخاصةً الآن هنا نذكر بهيمة الأنعام قاشاً إياه بول بهيمة الأنعام نجس البقاء والكبر والغنم قول عن نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من البول قال فألت في هذا فكل بول كذلك فأولت وأجاب الجمهور عن عالمستداد وقالوا بل بول بهيمة الأنعام طاهرة وذكر ربتين يا رحم الله من نوع فتاوي ثمانية أدلة أو عشرة أدلة على طهارة بول الأنعام ومنها حديث التداوي بول الهدو ومنها حديث مصل في مراجد الغنة ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قافل بنا مدي حول الكعب يمكن أن تقولها ويمكن أن يأتي منها باعر أو روض هذا دل كثيرا وأجابة عن السكتاء الشافعية لأنها ألم هنا ليست للعموم ولكنها للعهد وألف من وفي الفصول تأتي العموم وتأتي العهد. فقوله تعالى قتلاً ألف لان بينا ذلك الكتاب الكتاب هنا بشنه؟ العهد أي الكتاب المعهود الذي هو القرآن فألتا العهد سواء عهد ذهني أو ذكره ذهني هنا القول بول البول, البول الإنسان من كلام في الإنسان يدل ذلك الرواية الأخرى فكان لا يستنزمه من بوليه وهذا هو مدى الصحيح أنه لهذا النفس بالمعنى لكن بولا بهم Få And är, och man är benäsman. Om han utfärdar och inser i honom, så är han inte. När vi stavar i det första Och så är det. Um, Svart haruf, och det är ett namn, ett skriftsätt, svart skriftsätt. Och jag är en svart kudde, och jag är en svart Och jag är Och Och är är är är är är är ويذكرون في هذا بسرد أن أرون الرشيد كان يرى منذ ابن الأمين والمامون وكان يرى المامون أنجى ابن الأمين وأمه العجمية وهذا أم عربية ويقول لأم الأمين أن ابني هذا أنجى من ابنك هذا أو ابن المرة العجمية أنجى من ابنك وعجر نوم اختبارات ضمنها هذه المسألة قالوا أخذ حزمة من المساوين فنادى الأمين وقال له ما هذه يا ابن؟ وقال هذه مساوينك يا أمير المؤمنين أخذ الضوء فنادى المأمون وقال ما هذه يا ابنين؟ قال هذه محاسمه أمير المؤمنين فحتى نوم المسابين أشياء يفعل مع ذلك تفسير مسابق، وكذلك سوق لكنها تفسير شيء عن الإنسان يعني سواد في الكتب، وهي ال والسواد النصبة يعني التزوج نفسه يقال له سواك والأع التي يستأك بها تسمى سواد وهو أمر شرير. والنجاه صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لولا الشق على قمة مطر بالسواك مع كل وضوء مع كل فصلاة عند كل عبور اللي هو لولا الشق لن أمرت طيب هو أمر ألا ما أمر؟ هو أمر النجاه صلى الله عليه وسلم لكن أمر, أمر الشاب في هذا الحديث استدل الله الرسوليون على أن الأمر للقلوب لأنه لو أمره أنه بس الأخي القماني فخشي المشق عليه فما أوجبه فأرشد إليه إرشاده فذل هذا الحديث هنا على فضلية السواك إن تقل لي أم أي واحدة من مجموع أوقات يستحق فيها السواك وهي الصلاة الإنسان إذا أراد أنت والله يستعق هذا مستحق وقد جاء في السواك أنه مضحرة للفن مضحرة للرب jag har inte fattat det för dig. Jag har inte fattat det för dig. Jag har inte fattat det för dig. Jag har för dig. Jag har inte fattat det för för والناس يستاك عند قيام الصلاة الحديث هذا اللي عليه فيه عند كل هم وفي حديث خارج اسميحيل عند كل صلاة وحقيقة الحنابل عندهم عند الصلاة لكن أظنهم أو أظن بعض الناس الآن يعني, يعني ممكن تقول وبالغ في فهم العمدية لأن العمدية ينقل تكون مقاربة لا يلزم أن تكون في نفس اللحظة فأنا لو استفدت خارج المسجد أو تسوقت خارج المسجد وتمضمت ودخلت ليس ميسا وقت إذا كنت صغير ولا يلزم أن يكون مصاحبة يعني على طول ومنها تنقع فإن هذا الأمر يؤدي إلى إشكالين الأول أنه مجمعاً لحريك السواق وأبعه ليس فيه تنظيف، والسواق صاحباً مطلوب فيه تنظيف. ثانياً لو لو إستاك حتى نظف المسجد يحتاج يدخل، يدفل فإما أن يكون عنده منديل وإما أن يبتلع إما أن المسجد وبين هنا يكتور إمام مالك السواق في المسجد إمام مالك أنكر في المسجد وقال إستاك عند الله ويدخل المسجد هكذا فإن يظهرهم التطبيق الحرفي لا شريفوا شكال من جهة يعني بدرر بس حوالك السواق في محجيب ما أرون سنة للحق بالهدف وبل بعض الناس قد يكون السواق فإنما نعادل التطبيق فقد يكون يفيد خلاف المقصود فيبدو أن السواق شاء الله العالم الإنسان يسناك خالي للمسجد ينظم السواق ينظف ثمه بالنار بعد السواق فيما يدخل المسجد اللهم <سؤال> إن أطار البقاء <سؤال> في المسجد وشعر يتقيه لأنه يفرد منديل ويستع ويأثب في المنديل ويأثب في محبوب الصلاة وهذا يقتالي أحيانا برسك في كل الصلاة إن كان الإنسان لا يتنفس بيدينا هل يشرب في ثلاث مثلاً كان هنا صغيرة؟ نعم، مثلاً لو كان زي يكون بعض الشاي بتاخد حليب الصغيرة يغرف كل يشرب ويظهر يحتاج ليشرب خلاص حصل النصوص التنفس حصل في في المساحة فنحن لم نشتغل لم نشتغل إن الترسيم الدينات ثلاثة أمراض وروكانة مريضة كان مقصود إنك تشرب الأعفاس ومعه مقصود واقفة نصل فيه النهي أكيد نحتاج لول الإنسان إياز له ذلك كما نختار هذا النحدر في الجعبة الحديثة التي فيها النهي وبين التي ورد فيها أن الجسم راسلا شرب واقفة هل غسل الملابس الذي بها ماني بالصابون؟ المغسل عادل ماي مهيره. عارف هذا ماني ولا ذمحله معه. هي أصلا لو بغسله في جودة عهد النبي عليه الصلاة كما ذكر عائشة كان يغسله رضوان. هي فروقه ويا حتى لو ما غسلت الصهر هو طاهر. فكيف تغسل بالصابون إذا ما تغسل بالبطن الله يخفي رشبي. عند العكيم صار، فيقدر تصل إلى الصعود، فإن هذا مع وحدة، وما بيهما، وإما تستثمر ستة، تربح ومسكت، أو تخرج إذا هني صلاة، الله على رسوله عليه السلام. أحسن الله أحسن. هل أنت أحد الأشخاص؟ نعم سامي مال. فلنعم مسألة عذاب القبر وففنة القبر وضمة القبر كلها في فلا تنشعر وهذه مسألة تبعث طبعاً تبقى العديد الأميرة قم يقول قول النباء صلى في, في, في ضمة القبر ونجأ منها أحد تنجى ساحل ونمعاد هذا يدل على قيادة أول خضيلة ساحل ونمعاد رضي الله تعالى التانية يدل على أن هذه لا يرجو ولكن كون لا يكون منها أحد. لا يمكن أن تكون بدلة واحدة في الناس. وبعضهم قد يضم حتى تختلف من طائره برهيال الله وضع الأحاديث. وبعضهم قد يضم كمرضة بعض الأثار كما تطلق الكمت ابن هام عليها. وبعضهم قد يضم حفوة لهم. هل تخارج تحمل الناس؟ نساء الله تعالى لمحمد